غير المغضوب عليهم ولا الّذي ا ل ْ ف ا ل َّ ا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذ َ ر ه م يأكلوا وتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلون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 ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا م ن َ ر ي ن إن نحن نزلنا الذكر وإن ا له ُ ل ح ا ف ظ و ن ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكوه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سلنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ف َ ل و ا فيه يعرون ج لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد ََ جعلنا َ في السماء بروجا وزيناها ل ل ن ناظرين وحفظناها ََ من ِ كل شيطان َ الرجيم إلا َِّ من َ استرق َ السماء ََّ فأتبعه ََْ شهاب مبين ُ والارض م د د ن ا ا وألقينا فيها رواسيها وأنبتنا فيها من كل شيء من موزون وجعلنا لكم فيها م ع ا ي ش َ وملستم له برازقين وإني شيء إلا عدنا خزائن وما َ لُنَزِّلُهُ إلَّا ِ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرياحَ لواقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنتُمْ لَوْ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي و َ ن ُ م ِ ي ت ُ و َ ن َ ح ْ ن ُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ا ل ْ م ُ س ْ ت َ أ خ ِ ر ِ ي ن َ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْفُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ م ِ ن ْ حَمَئٍ م َ س ْ ن ُ و ن َ و َ ا ل ْ ج َ ا َ خلقناه من قبل من نار ا ل س م و م وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمائم سنون، فإذا سويته ونفخت فيه من ر و ح فقعوا ل ه س ا ج د ي ن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 قال فخرج ا منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين ن إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويني ت لأزينن لهم في الأرض ولأويننهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من ا ل غ ا و ي ن وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على س ر ر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وماهم منها بمخرجين.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 قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فذاتكم من القامطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنما لم ن ج و ه م أجمعين إلا امرأته قد ر ن ا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط ا ل م َ ل و ن قال إنكم قوم كرون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه ي م ت ر و ن وأتيناك ب ا ل ح ق وإنا لصادقون فأشر بأهلك بقطع من الليل و ا ت ب ع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث أمرو ن وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها أ ُ ل ئ م قطوم مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها أولئم ضييف فلا تفضحون وَاتَّقُ ا ل ل َّ ه وَلَا ت ُ خ ز ُ و ن ق ا ل و ا أ َ و ل َ م نَنْهَكَ عَنِ ا ل ع ا ل َ م ي ن ق ا ل َ ه َ ؤ ُ ل ا ء ِ ب َ ن ا ت ِ إِن ك ُ ن ت ُ م ف َ ا ع ل ي ن ل ع َ م ر ُ ك َ إ ن ه ُ م ْ لَفِي س َ ك ر َ ت ِ ه ِ م ْ ي َ ع ْ م َ ه ُ و ن فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عليها سافلها، و أ م ط ر ن ا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسّمين، وإنها ل ب س ب ي ل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ل َ ظ َ ا ل ِ ي ن َ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا ل َ ب ِ ي ن م ِ ن م ُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ و َ أ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ م ْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ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 إن ربك هو الخالق العليم ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمد عينيك إلى ما ا م ت ّ ع ن ا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخف جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فصدع بما ت ؤ م ر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إ ل ه ا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ا ل ل ه ك ب ر اللهم أكبر الحمد لله رب العالمين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 أتأمر الله فلا تستعجله و سبحانه وتعالى عما يشكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا ف ا ت ق و ن خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشترون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم بين والأنعم خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغينه إلا بشق الأنفس إن ربكم نراؤه الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شا ل َ ه َ د َ ك ُ م ْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أ َ ل ْ ك ُ م مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ ل َ ك ُ م بِهِ ا ل ز َّ ر َ ع َ و َ ا ل ز َّ ي ْ ت ُ و ن َ و َ ا ل ن َّ خ ِ ي ل َ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا وتستخرجوا منه ح ل ي ً ت تلبسونها وترفلك ل مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِمَ أ َ ن ت َ م ِ ي د َ بِكُمْ و َ أ َ ن ْ ه َ ا ر َ ه وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ ه ُ م يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن ل َّ ه يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن ت َ ع ُ د ُ و ن نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إ ن ا ل ل َّ ه ل َ غ َ ف ُ و ر ر َ ح ِ ي م و ا ل ل َّ ه ُ ي َ ع ل َ م م ا ت ُ س ر و ن َ وَمَا ت ُ ع ل ن و ن و ا ل َّ ذ ي ن َ ي د ع و ن َ م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه ِ ل ا ي َ خ ل ق ُ و ن َ ش َ ي ْ ئ ا و َ ه ُ م ي ُ خ ْ ل ق ُ و ن أ َ م و ا ت غ َ ي ر أ ح ي ا ء وَمَا ي َ ش ع ر و ن َ أ ي ا ن ي ُ ب ع ث و ن إ ل ه ك ُ م إ ل َ ه ُ و ا ح ِ د فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم م ن ك ِ ر ة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما ي س ر و ن وما يعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 قَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ا ل س َّ ق ُْ م ِ ن ف َ و ْ ق م ف خ ََّ ل َْ ه ِ م ُ س َّ ق ُْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أي ن ش ر ك ا ي الذين كنتم تشقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين تتوافهم الملائكة ضالين أنفسهم فألقوا ا ل س ل َ م فألقوا ا ل س ل َ م ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ف ل بأس مثو المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ل َ ل ذ ِ ي ن َ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ت َ ج ِ ي م ِ ن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 اللهم عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من ق ب ل ه م فهل على الرسل إلا ا ل ب ل ا غ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله و ج ت ن ب و الطغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ا ل ْ م ُ ك َ د ِّ ب ِ ي ن َ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هِدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِن ن َ ا ص ِ ر ِ ي ن َ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أ َ ي م َ ا ن ِ ه َِ ع ث َ ا ل ل ه م ََ م و ت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم ا ل ذ ي ي يختلفون فيه و ل ي ع ل م الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له ك ن ف َ ك و ن والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ل ن ب و ئ أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبوا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال ن و ح ي إليم فاسألوا أهل الذكر فسألو ا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ب ا ل ب ي ن ا ت والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخف الله بهم الأرض أو يأتي يوم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعززين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا سجدا لله وهم داخلون وللله يشهد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة و ل م ا ئ ك ة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون و ق ا ل َ ا والله لا تتخذوا إ ل ه َ ي ن اثنين إنما هو إله واحد فأيَّا ي َ ف َ ر َ ه َ ب ُ و ن َ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاءُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ا ل ض ُ ر ُّ ع َ ن ك ُ م ْ إِذَا فَرِيقٌ م ِ ن ك ُ م ْ بِرَبِّهِ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الله أكبر.